ليس بوقعتها كاذبة تحتمل أمرين إما ليكون المعنى ليس بوقعتها نفس كاذبة والمعنى أن حتى من كان يكذب بالواقعة وبالبعث وبالنشور في الدنيا سيرى ذلك عيانا فإذا رآه عيانا فلا مفر له ولا مناص من أن يؤمن قال الله جل وعلا في آية قريبة من هذا المعنى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا هذا التأويل الأول التأويل الآخر ليس لوقعتها تاذبة هذا تأكيد للأول تأكيد بمعنى إذا وقعت الواقعة أي أن وقوع الواقع حق لا ريب فيه وخبر صادق لا يمكن أن يكذب قال الله أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما عم يشركون ثم قال جل ذكره خافضة رافعة وهذا بيان لحال الواقعة خافضة رافعة خافضة لمن؟ ورافعة لمن؟ قال أهل التأويل في هذا تحتمل معاني عدة من أشهرها معنى يعني المعنى الأول أن تكون تخفض أقوام وترفع آخرين ذلك أن الدنيا الحياة فيها وعلو الناس ودنوهم ليس قائما على التقوى كما هو ظاهر إنما التقوى مقياس أخروي لكن الدنيا بحسب ما الله جل وعلا العباد من المال والغنى والجاه والإمرة والملك ومع ذلك كثير من منهم سادة اليوم في الدنيا سيكونون في الأدلين يوم القيامة من أهل الكفر والفسوق والطغيان والعسيان قال الله جل وعلا في آية تقرب هذا المعنى وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا هاتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرة وجاء في سورة الأعراف أن الله جل وعلا قال وإذا صرفت أبصالهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ما عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة خوف عليكم ولا أنتم تحزنون فهذا دليل على ما قيل من أن المقصود بالخفض والرفع إنما هو في العباد من الإنس والجن على السواء ممن كان يبجل أو لا يبجل في الدنيا هذا قول قول آخر يقول قول الله جل وعلا خافضة الرافعة لا تتحدث عن العباد لا تتحدث عن المكلفين ممن كان على طاعة أو ممن كان على معصية إنما تتحدث عن الأجرام والاحوال الدنيوية مما على الأرض أو في السماء الدنيا وستدل على صحة هذا المعنى بقول الله جل وعلا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكذرت وبقوله تبارك اسمه جل يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فكل هذا إخبار على أن الكون سيفترق قالوا ومن القرائن على هذا الآية التي بعدها خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فقالوا هذا دليل على ما ما لهبنا إليه من أن الخفض والرفع المقصود في قول الله جل وعلا خافضة الرافعة إنما يعود على الأجرام وعلى ما على الأرض لا على العباد ولا على أعمالهم ولا علاقة له والقاعدة في مثل هذه الأحوال أن ينظر في الآية فإن احتملت الآية معنى ييني لا تضاد بينهما ولا تعارض لم يحسن إلا أن نحمل الآية على المعنيين لم يحسن إلا أن نحمل الآية على المعنيين وبهذا نأخذ والعلم عند الله، قال رب.